Otsnum me në dhikra yamil æhya bënë shuqa l'anil Mërët kemë në hulum jemil Ya hulua tëleka sene Ya hulua tëleka sene Dharu dhikra ilmu në nëron الحاملات سن ونور والرسمات هنا سرور يا حلوى تلك السنين يا حلوى تلك السنين أصنه من الذكرى يميل أحيا بنا الشرطان العين وركب الحلمين جميل يا حلوى تلك السنين, يا حلوها تلك السنين يا حلوها تلك السنين يا حلوها تلك السنين يا حلوها تلك السنين درب التفوق حلمنا والقلب يخفق بالمنا لنكون قدوة جيلنا يا حلوها يا حلوه تلك السنين وصل من من ذكرى يمين احي بنا الشوق <تصفيق> والعلان والنجم الخلومين جميل يا حلوه تلك السنين يا حلوه تلك السنين يا حلوه تلك السنين يا حلوه تلك السنين يا حلوها تلك السنين يا حلوها تلك السنين خصنا من الذكرى يمين أحيا بنا الشوقى العليل مرد كم الحلمين جميل يا حلوها تلك السنين دار الذكر علمون ونور الحاملات سنا ونور والرسامات لنا سرور يا حلوات الكاسين